وَأَطِعْ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا على رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم